أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ على الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولون ما يحبسه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 وَلَا إِن ذَقُ نَابُ نَعْم أَبَدَ بَرو أَمَسَّت لََقولًا ذَهَبَ السَّئاتُ عَنِّي إَِّ لَفَِحُ فَقُول إِللاا الذيذينَ صَبَرُ وَعَمِنُ الصَّالِخَات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليك انزل 111. أو جاء معه ملك 112. إنما أنت نذير 113. والله على كل شيء وكيل 114. يقولون افتراه 115. بعشر سور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 أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا يرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات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 قَالَيَ قَوْمِي أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلزِمُكُمُ هَٰوَانَ وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُون وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ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 وَلَا أَقولُول لَكُمْ عدِ غَذَائِن اللَّ وَلَا أَقْلَمُ الغَيبَ وَلَا أَقولُُ إِ مَلَكُ وَلَا قولُول للَِّذينَ تَزْدَرِي وَلَا أَقولُول للَِّذينَ تَزْدَر أَعْيُونُكُم لَؤتَهُم اللهَّهُ خَيرَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الْغَالِمِينَ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَ نَا فَأَجِئْتَ جِدَالَنَا فَتَيْنَا بِمَا تَعْبُدُونَ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إن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 وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس إما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إن هُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّ مَا مَرَّ عَلَيْهِمْ لَأُمٌّ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّنَا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تسخرون. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْذِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتْتَ النُّورُ قُلْنَا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 ان ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح بنه و كان في معذله يا بني اركم معنا يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين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 وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى 117. قال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين 118. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعرك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وَإِلَّا تُوَفِّرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ قِيلَ يَا نُوحُ هَبْ لِي بَصْلَامًا مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك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 قال يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلاَ تَعْقِلُونَ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 قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشرفون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني تود 124. وكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم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 إِنَّهُ وَدَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَتٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنَ الْعَذَابِ وَلِيُو وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عنيد وَأَشْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَتهُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَوَهُمْ صَالِحًا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 قُلْ يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِي نَامِرٍ جَغَلٍ قَبْلَ هَٰذِهِ أَتَهَانَا أَتَهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إليه قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِن رَّحْمَتِهِ فَمَن يُجِيرُنِي ۖ فَمَن يُنصِرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي وَإِرَتْحِير ويا قوم هذه ناقه الله لكم ايه فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها ولا تمسوها بسوء فان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 مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ وَلَّوْا مُصِيحَتَهَا فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاسِمِينَ كَأَنَّ لَمْ يَغْنَوْا فيها.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 فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تُوصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَمُرَاتِبُ قَوْمَتِهِ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْهُ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 من الليل ولا يلتفت ولا يلتفت منكم احد الا امراتك ان موصيبها ما اصابكم ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب فلما جاء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 وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ق يَ شُعَيبُ مَ نَف أَوكَسٌ مَِّا نفقه كثيرا مما تَقُول وَإِن لَنَ رَكَفِيينَا ضَعيفَ وَلَو لَا رَحْتُكَ ل رجَمنكَ وَمَا تَعَلَنَا 111. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخلتموه وراءكم ظهريا إن بِمَا بما تعملون محيط 112. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابِي يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَأُرْتَقِبُ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ وَلَمَّا غَشَأَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّن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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَتَبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ فِظَاعًا وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْضِي قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمْنَا وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنتان ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وَمَا غَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ غَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا مَا جَاءَ بِأَمْرِ رَبِّكَ وَمَا وَكَذَلِكَ أَخْرَجَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ إِلٌّ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعُ له النَّاسِ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا أَجَلًا مَّعْدُودًا يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا 117. أما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق 118. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد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 117. إنهم ربك بِمَا إنه بما يعملون خبير 118. فاستقن كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ غَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُوا النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ قَرَفَي النَّهَارِ وَدُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إن الحسنات يلهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين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 وَتََّتْ كلَلِمَةُ ربِّكَ لَأَمْلَ جَهَنَّمَ مِنَ الجَّةِ وَن النَّاسِ أَجَمَعين وَكُلاَّ قُصّ عَلَْيكَ مِنْ أَم فَ يغصُُ لِمَانُ شَبّتُ بهِِييفُ وَيَاك فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَنُذُرَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَكُلٌّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمِلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّ عَامِلُونَ وَأَنْتُمْ تَغُرُّون إِنَّ مَن تَغُرُّ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 إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويحلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوبك ما كَمَا اَتَمَّهَا عَلَى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلِ اِبْرَاهِيمَ وَاِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَاِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ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 اقتلوا يوسفا وطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائلون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 117. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون 118. قال إني ليحذنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه قَالُوا لئن أكل الورق ونحن عصبة إنا إذًا خاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئ أنه بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء أن يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وَمَا آتَىٰ بِمُؤْمِنٍ إِلَّا نَاوًا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۖ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جميل وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَوْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسْرُوهُ بِضَاعَةٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ 118. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة فِيهِ فيه من الزاهدين 119. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكن ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولم نَادَى غُشَّدَهُ أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجِّزُ الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغُلَّقَتِ الْأَبْوَابُ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَا عَادَ اللَّهُ إِن 111. إنه ربي أحسن مثواي 112. إنه لا يفلح الظالمون 113. ولقد همت به وهم بها 114. لولا أرآ برهان ربه 115.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 قال أن يراودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين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 يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذابك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إِنَّ لَنَا رَهَافِي ضَلَالٍ مُبِين فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَوْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَت وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوتتم عن نفسه فاستعصم وَلَا إِلَّا مَنْ يَفْعَلُ مَا أَمَرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ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 بعد ما غأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعشر حمرا وقال الآخر إن 141. إني أراني أحمل فوق رأسي خبذا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين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 هُوَ الْأَمْرُ الذي فِيهِ تَشْتَفِئَانَ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُ اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ فَأَنسَى الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات قضر وأخر يابسات يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ قَالُوا أَوْغَاثُ أَحْلَامُ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَذَكَرَ بَعْدَهُم مَّتَّةَ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ارْكَبْ فِيهَا مِن جُنْدِ قَوْمِكَ سَبْعًا وَبِضَاعَتِكُمْ ۖ وَلَا تَخَافُونَنَّ وَأَخْرِجُوا وَالسَّابِعُونَ بُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَى يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَحْصُرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ تُوَلُّنِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَ الْرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ 117. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه 118. قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء 119. قالت امرأة العزيز الآن حص الحق أنا راوته عن نفسه أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ